بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم كان من جملة نوارد الاستثناء وقوع اختلاف شديد بين الموظف عليهم بنحو يحتمل أداؤه إلى تلف النفوس والأموال فيسوغ البايع ولو لم يشترق الواقف ذلك فكان الدليل على ذلك مكاتبة علي بن مهزيار كتبت إليه إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الريعه اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته فكتب إليه عليه السلام بخطه واعلمه أن رأي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أن... أن يبيع الوقف أمثل أو أن بيع الوقف إنسان أنا ما عاد 이해 أن يبيع الوقف أو أن بيع الوقف خذر راجعوا وسائله اليوم ما, ج... ما جايبه إييي أخذهم مع الآ 이건 حتى �� большاء الأ 첫 بد إنا أخذ إذا إنتج premise أنا أل bat أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس الرواية ذكرها صاحب الوسائل ثم أشار الشيخ الحر رحمه رحمه الله في ديلة هذه الرواية أن الصدوق قال في من لا يحضره الفقيه قال هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم يعني هذا لم يكن أخفا على الذرية وإنما على نفس الأحياء ولو كان عليهم وعلى أولادهم ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجوز بيعه أبدا هذا اللي نقله صاحب, صاحب الوسائل عن الصدق أنهم راجعت احتياطا من لا يحضر الفقيه فوجدت الكلام يجوز بفرق كلمة المعنى نفس المعنى وجدت الكلام في من لا يحضره الفقيه المجلد الرابع بحسب طبعة الاخندي صفحة مية ثمانية سبعين ورقم تسلسل الحديث بالنسبه لذاك المجلد عباره عن 688 628 هذا وهاليوم كتب ماجبته اي بس هذا خب هذا المقدار من الكلام طبعا اجتهاد الصدوق رحمه الله هو هكذا اجتهاد واجتهاد الصدوق ليس حجه لنا ولكن ينبغي أن نبحث نفس الرواية لكي نرى ماذا يستفاد هل أن هذه الرواية مخصوصه بما إذا كان الوقف على الأحياء أو لا حتى لو كان الوقف على الذرية والأعقاب أيضا نفس الحكم يثبت وهو أنه اذا خفنا الاختلاف المؤدي الى زهاق المحتمل اداؤه الى زهاق النفوس والاموال جاز بيع الوقف قد يقال انه لا الرواية اتفاقا وارد في ما اذا وقفت العين على الأحياء وليس على الذرية أو على الأحقاب لأنه العبارة هكذا جاءت عبارة السؤال أن التعبيد في صيغه السؤال هالشكل ان الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا هذا بين من وقف عليهم هذه الرئه اختلافا شديدا هذا الكلام يعطي معنى ان الموقوف عليهم هم الاحياء فحسب يقول بين من وقف عليهم اختلاف شديد خب مع الاعقاب خميس الاعقاب موجود حتى نعرف اختلافهم الذين يعرف اختلافهم هم الاحياء يقول بينما وقف عليهم اختلاف شديد وعليه فهذا ظاهره أنه كان وقفا على هذول الاحياء فمن حق الصدوق مثلا أن يقول أنه لو كان على الاعقاب أو إلى أن يأثى الله الأرض الروايه ما تشمل ذلك لو كان كذلك لعله لا يجوز بعض هذه هذا التقريب الذي يمكن أن ندعم به فهم الصدوق رحمه الله ونقول الرواية دلت على هالمقدار ولم تدل على أكثر من هذا بالمقابل يمكن أن نذكر جوابين على هذا الكلام أولان أن نقول لاحظوا الجوابين هل تقبلون أحدهما أو لا تقبلون أحدهما الجواب الأول أن نقول أن ما هو المتعارف والمألوف عادة هو الوقف على الأحياء والأعقاب فقد يكون قلنا أفرض بما أفاده السيد صادق الروحاني حفظه الله أمش نقلنا أنه يقبل أن يكون الوقف فقط على الأحياء وأكثر من ذلك أن يكون الوقت خلال السنين لا أكثر قلنا بجواز ذلك خب فلن لكن المألوف المتعارف هذا الوقت على الأحياء والأعاق هذا التعارف والألفاء يخلق لظاهر صيغة السؤال الاطلاق يعني رغم أن صيغة السؤال هكذا جاءت جاءت أن بين من وقف عليهم هذه ضيعة اختلافا شديدا هذا لعل الظاهر الأول من هالعبارة بين من وقف عليهم يعني إذن الموقف عليهم بس هذول قد قد تعضي هالعبارة هي ايهان لكن غلبت ان الوقف مو هالشكل عادة عادة وغالبا مو هالشكل الوقف هذا هم جائز عادة وغالبا يكون عليهم وعلى الاعقاب فهذا يقطي اطلاقا لصيغة السؤال من وقف عليه مرضيء اختلف شيئين هل موجودين اذا عندهم اختلاف يقول بين من وقف عليهم اختلاف شديد هذا مو معنى انه اذا لم يكن موقوفا على الاعقاء هذا هسه لا تقول هذا ما ما اقول ان هذا الغلبة تؤدي الى الى الانصراف إلى الغالب حتى يقال أن الغلبات ما تؤدي إلى الانصراف الانصراف إلى الغالب مثل ما قالوا في علم الأصول انصراف بدوي أنا ما رد أدعي انصراف أقول لأن الغالب أنهم يشركون الأعقاب إذن الرواية انصرفت إلى الغالب مو هشكل أردكول لو قلت هكذا يعترض على كلامي بأنه الغلبة الناتج من الانصراف على ما قال الاصوليون غلب انصراف بدوي لا قيمه له ما أقول الشكل لكن أقول على الأقل يصنع الإطلاق لا الانصراف مو ينصرف إلى هذا لكنه يصنع الإطلاق هل مقدار خب بكلام فحينما صنع الاطلاق صار السؤال مطلق الجواب مطلق الجواب جواب على ذاك السؤال مطلق اذا فالنتيجه هي انه حتى لو كان الاعقاب شركه الامام يقول مادام هناك خوف الفتنه والتقاتل وز وتلف الأموال يجوز، فسأ تفهمون من هذا مقدار الإطلاق لو تلف الأموال موجود لتلف تلف تلف النفوس ما محتمل هم مشمول الإطلاق ولا سأيش الشكل تختارون على الأقل حينما يكون خوف تلف النفوس يجوز البيع. ولو كان الاعقاب ايضا داخلين في الموقف عليهم هذا بيان البيان الثاني انه لم لا ناخذ بعموم التعليل لم لا نأخذ بالعموم التعليل يعني الجواب يقول فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس هذا من أخذ هذا كتعليل؟ قلة الجواز أنه يوجد خوف وغل تلف الأموال والنفوس فمتى ما حصلت هذه العلة حصل الحكم أفرضوا أن السؤال كان أما إذا كان الوقف للأحياء فحسب السؤال خاص لكن لماذا ما نأخذ بعموم التعليل ونقول المقياس هذا حتى ولو كان الوقف على الاعقاب هم مع ذلك ما دام هذا التعليل ثابتا وهو أننا نخشى تلف الأموال والنفوس فالحكم نفس الحكم هذا تقريب هذا التقريب بهذا المقدار هذا التقليد بهذا المقدار لكم حق ان تعترضوا عليه وتقولوا هذا ليس تعليل وإنما هذا بيان للملاك اللهجه مو لهجه تعليل ليس من قبيل لا تاكل الرمان لانه حامض هناك تعليل التعليل يعمم لا تأكل الرمان لأنه حامض جاء هذا التعليل لكي يوسع دائرة الموضوع لكي يفهم أن الموضوع ليس رمان وإنما كل حامض لك تعليل لكن هذه اللغة لغة بيان الملاك مو بيان مو بيان توسيع الموضوع لغة بيان الملاك شوفوا يقول فإنه ربما جاء في الاختلاف هذا دا يبين الملاك بيان الملاك غير مسألة توسيع الموضوع الملاك هذا الحكمة هذا ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس فهذا لا يؤدي الى التعميم الملاك هذا قد يكون نفس الملاك في مورد اخر هم موجود لكن الحكم موجود كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم هذا ملاك لا تصدق دوله بين الاغنياء قد يكون في مورد اخر هم ينتهي الى الدولة بين الاغنياء لكنه ما يمنع لمنع من. هذا ملاحك لا أكثر من حقكم أن تعترضوا على هذا المقدار بهذا الميعاد ولكني أريد أن أتمم الدلالة كالتالي أقول رفضنا النظر أما ادعيناها اولا من ان غلبت اشراك الاعقاب قلنا الغالب خارجا هذا اشركوا الاعقاب قادر ان يقف على فقط الاحياء غلبت اشراك الاعقاب تخلق اطلاقا في السؤال هل حاجة اللي لا أولاً هذا غضب نظر عنه لا تخلق إطلاقاً في السؤال لكن على الأقل تخلق إجمالاً في السؤال يصبح السؤال على الأقل مجمل هل مقصود بالسؤال خصوص ما إذا كان كل موقف عليهم أحياء أو لا السؤال هم يشمل موارد اشراك العقل على الاقل يخلق اجمال فاذا خلق اجمالا ان شئت فقل خلق اجمالا ان شئت فقل ان الجواب سيصبح مطلق بملاك الاطلاق بتاعك الاستفسار قالوا في علم الاصول هذا قالوا اذا, ق... إذا قبلنا في محله في علم الاصول أن... قالوا ان السؤال لو كان مجمد ذا احتمالين الجواب سيكون جوابا على كلا الاحتمالين لانه لو كان جوابا على احد الاحتمالين كان على الامام ان يستفصل ويقول للسائل شنو المقصودك ايها السائل المعنى الاول او المعنى الثاني فتر كل استفصال يخلق اطلاقا اطلاق مو اطلاق بملاك مقدمات الحكمها مو داك اللي المعنى هذا اطلاق بملاك ترك الاستفصال ان قبلنا هذا في محله في علم الاصول خب انطبق على المقام نقول أنه إذا فالحكم مطلق أن حكم مطلق حتى فيما إذا كان العاقب شريكين يسقط الحكم وإن لم نقبل نقبل هذا نذكر كلاما آخر نقول صحيح ان لهجه هذه العباره فإنه, فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس صحيح ان لهجه هذه العباره لهجه بيان الملاك والحكمه وليس لهجة تعميم الموضوع مثل لا تأكل الرمان لأنه حافظ لأنه حامض هو مثل ذاك اللهجة لهجة بيان العم الملاك والحكمة هذا صح ولكن بعد أن صار الجواب عفوا بعد أن صار السؤال مجملان فرضنا الإجمال يصبح لهذا الكلام ظهور في أنه يريد أن يعضي الموضوع كاملا فالموضوع كاملا هذا مو فقط مجرد بيان الملاك والحكمة يريد أن يعضي الموضوع كاملا والموضوع كاملا هذا أنه فإنه ربما جاء الوضع في الاختلاف تلف الأموال النفوس فالموضوع كاملا والمغيص كاملا هذا أنه متى ما جاء خوفه تلف الأموال النفوس يجوز البيع هذه, هو و... هذه هي وجوه التقريب إن آمنتم بأحد الوجوه اللي بيناه انتهت المشكله المشكلة وإلا خب فنذهب إلى كرم الصدوق. بقية ال بقية الصوره ما بحثناها من الصور المذكوره في لجواز البيت الصوره الواحده هالشكل قال السيد الحكيم رحمه الله في منهاج الصالحين قال ومنها ما لو لاحظ الوقف في قوام ومنها ما لاحظ الوقف في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفه مثل كونها بستانا أو دارا أو حماما فيزول ذاك العنوان فعني إذن البيع, البيع وقف بستانه، عنوان البستان راح الأشجار وفضوا يبست أو وقف دارا الدار بنيانه خربت فالدار هذا العنوان خرج من العنوان العنوان تبدل وقف حماما الناس كلهم في بيوتهم صاير حمامات خصوصيه ذاك خرج عن كوني حماما فيزول ذاك العنوان فانه يجوز البيع حينئذ لان ذاك العنوان انتهى وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر يمكن أن يستفاد من المكان قد كنت فائد أكثر لكن العنوان تبدل فإذا تبدل العنوان جازل هذا كلام السيد الحكيم شهيدنا الصاد علق على ذلك بالتعليق التالي يقول لو زال العنوان خرج عن الوقفية بعد لأن الواقف كان وقفا لذاك العنوان فهذا خارج خروج عن ما نحن فيه إذا سقط ذاك العنوان سقطت الواقفية ورجع إلى ملك الواقف أو ملك الورثة طبعا يجوز برعه لكن هذا ليس من مواد الاستثناء هذا اقتراض من الصدر. هذا إجمال الكلام حول مستثنيات الوقف طبعا هذا الاجمال اجمال نافع لكن لاننا نريد ان نحقق مرة اخرى نرجع ونحقق هذه الموارد فيجب ان نعقد تنبيهات لتحقيق العلمية الاكثر حول الموضوع وهذا نضطر أن نؤجله اعتباراً أنه نحن على أبواب الأربعين وأبواب عطلة العشر الأخيرة من السفر نضطر أن نأجل فعلا إلى ما بعد العطلة إلى ربيع الأول. أغلغ مصطفى من شمار بلي. الربع ما أدي أنا هذا ما لخصت يعني متى ما الحوزة بتاع ما أدرس خل أشوف نقدر نعين الآن أو لا ما أعرف لو أن الأخوة كثير منهم يسافرون للتبليغ أنا ما أعرف أول ربيع الأول يوم السبت ما أعرف الأخوة راجعين فنقدر نجعل أول ربيع الأول أول ها؟ سيدة علي ربنا الحقيق نستطيعها الثنين يعني نبدأ الثنين بعد الثماني تموت شركاسي ربيع الاول ربيع الاول او ربيع, ربيع الاول احد اثنين ربيع اثنين يوم الاثنين اثنين ما ادري عاد راجعين الاخوه من التبليغ او لا كما اعتقد ما يكون التبليغ اصلا يعني ما ادري حتى يروحون يرجعون بيوم واحد يرجعون؟ لا قبل إن قبل ما يخلص الصفحات. كشيء؟ هؤلاء صفا هؤلاء يعني إن كان هكذا ما عندي مانا أن نبدأ. ثاني من ربيع الأول هسا في أختي نعلن إن شاء الله ما أريد ضبط ما أعرف أنهم. خلوني أنا أكمل موآ این پدرتون